وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ للِلمَلَ إِكَتِ إ جَعِلُ فيِيأَربِّ خَلثَ قَاُ أَتَجَعلُ فِيهَا مَيْ يُفْسِدُ فيِيهَا وَسْتِكُ بِمَا أَونَحْننُ سَبِّفُ بِحَمْدِكَ وَنُ قَدّسُ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 بِأَسْمَائِها أُولَئِكَ كُنْتُمْ صَادِقِينَ قُلْ سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ كأنت العليم الحكيم قال يا آدم ان بعه باسمائهم فلمما ان بعه قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ وَلَا يُخْفَىٰ عَلَيَّ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَإِنْ كُنْتُمْ تَبْغُونَ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 تَوَكَّلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ